السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله أن لا اله الا الله وحشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم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 فبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأشرق فأصدق الحديث خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأشرق أمور محدثاتها فكل محدثة بلعة فكل بلعة بلع ضلالة فكل ضلالة في النار أما بعد لاستكمل بإذن الله تبارك تعالى المحاضرة الثالثة بعد أن توقفنا في أيام العيد اليوم إن شاء الله مع المحاضرة الثالثة من بحث قواعد في علم الحديث اليوم إن شاء الله نستكمل المحاضرة الثالثة في قواعد علم الحديث هذا هو رابط البحث لمن ليس عنده الرابط هذا هو رابط قام السلام وحمد الله وبركاته البيان الأثيث في قواعد الحديث. الدخول على هذا رابط ان شاء الله بيتم تحميل البحث ليكون عندكم يعني أعينكم واقف درس ولكتابة التعليقات. وكما ذكرنا انه من الأهمية بمكان وعليكم السلام ورحمة الله من الأهمية طباعة البحث وكتابة التعليقات المهمة التي نوليها عليكم. تكون بجوار يعني ما نقرأه في البحث لأن هذه التعليقات يعني لا تقل أهمية عن ذات البحث هذه التعليقات المهمة يعني لا تقل أهمية عن ذات آه البحث كما نبهنا من قبل كما نبهنا من قبل أنه لابد من تحميل البحث وطباعة البحث ووجود المكن ثريقة لكتابة التعليقات والحواش اليوم إن شاء الله مع المحاضرة الثالثة لكن طبعا ننبه على أمر من الأهمية بمكان وهو الاكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معرضة علي. هذا أولا ثانيا اليوم إن شاء الله مع المحاضرة الثالثة والكلام عن قواعد علم الحديث هو بيكون محاضرة في كل يوم خميس في نفس هذا الموعد 11 الليلة بيكون مخصص لقواعد علم الحديث وإن شاء الله بعد الانتهاء من مبحث مما العظمى وقد خربنا على نهايته إن شاء الله سنبدأ في بحث آخر أيضا بعنوان القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية القواعد الأصولية هذا بحث ان شاء الله يجمعناه في كلام عن القواعد الأصولية وطالب العلم بلا وصول هو محروم من الأصول محروم من الأصول الذي يفرق بين طالب وبين غيره أن يكون متقنا لأصول الفقه وأصول الفقه قد تكون عند البعض مثل مادة جامدة ولكن مع التطبيقات الفقهية التي سنذكرها بإذن العز وجل يعني يكون هذا ربطا بين الفقه وبين أصول الفقه لأن العلم تصور إن شاء الله يكون جاهز إن شاء الله إن شاء الله بحث يكون بحث قاعدة الأصولية وتطبيقات الفقهية إن شاء الله أكون جاهز إن شاء الله قريبا يدعو لنا بالتيسية اليوم إن شاء الله مع المحاضرة الثالثة لما كان يعني اليوم حاضرا للمرة الأولى نقول أننا في محاضرتين السابقتين تحدثنا عن مقدمة عن أنواع الخبر وأن الخبر منه الأحد ومن المتواتر الفرق بينهما وأن الخبر المتواتر في العلم القاطع اليقين الضروري الذي لا يختلف عليه اثنان وذكرنا بذلة ذلك ثم تكلمنا عن خبر الآحاد وما يفيده أن خبر الآحاد ليس درجة واحدة وليس مرتبة واحدة فخبر المجر المجررد عن القرائن خبر المجر المجررد عن القرائن يفيد العلم الظلمي أما إذا احتفت به جملة القرائن التي ذكرناها بالتفصيل فإنه يرتقي إلى مرتبة العلم النظري وذكرنا أمثلة ذلك وذكرنا أدلة يعني كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الصحابة على إفادة خبر الأحد للعلم إفادة خبر الأحاد للعلم اليوم قبل أن نبدأ في القاعدة الأولى من قاعدة من الحديث والتي هي بعنوان خبر الأحد حجة في الاعتقاد نذكر شبهة عند الذين يخالفون في مسألة خبر الأحد بمعنى بمعنى ذكرنا أن خبر الآحاد يفيد خبر الآحاد الذي تحتفى بالقرائل يرتقي من درجة العلم الظني إلى العلم النظري المخالفين المخالفون كالقبرية يقولون أن خبر الآحاد يرد مطلقا خبر الآحاد يرد مطلقا ولا يعمل به بحال ولا يحتج به في الدين قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن خبر الأحد يفيد الظن والظن مذموم في كتاب الله. ألم يقل الله تبارك وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قالوا فلما كان خبر الاحاد يفيد الظن والظن مذموم في الكتاب والسنة إذا يرد خبر الأحد ولا يعمل به. ولا يفيد لا علما ولا عملا لا يفيد لا علما ولا عملا وقالوا أيضا مما نستدل به لأن كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن المخالفين لا يأتون بأدلة من الطار والإنجيل والزابور إنما يأتون بأدلة من الكتاب والسنة لذلك طالب العلم طالب العلم حتى يكون راسخا لابد أن يعلم أدلته وأدلة مذهبه وما يقول المخالف وكيف يكون الجواب على المخالف كما ذكرنا أن المخالفين سواء كانوا من المبتدعة من الصوفية من القدرية هم لا يأتون بأدلة من, من الإسرائيليات ولا يفتحون الطرور الإنجيل إنما يأتون بأدلة هي من الشرى وهذه الأدلة قد ترغ على من بضاعته في العلم مسجاة أما الراسقون في العلم فتراهم بفضل الله تبارك تعالى يردون على المخالفين بأدلتهم كما قال شيخ الإسلام ما من المخالف يأتي بدليل إلا كان الرد عليه من ذات الدليل وهذا والله ليس لكل أحد إنما يكون لأناس استفاهم الله, لخير استفاهم الله لخيره وربهم على عينه واستنعهم لنفسه وناس يذبون عن دين الله تبارك تعالى وناس يجاهدون في الله وهذا من الجهاد في سبيل الله ألم يقل الله تبارك تعالى عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا فهذا جهاد في سبيل الله تبارك تعالى كما ذكرنا أن الذي لا يرى أن الجهاد على أن الرد على المخالفين من الجهاد في سبيل الله فهذا يراجع عقله هذا يراجع يراجع عقله نعود فالمخالفون من القدرية ومن على شاكلتهم قالوا لا نقبل خبر الأحد وقالوا لا نقبل علما ولا عملا إلا من الخبر المتواثل طبعا هذه قضية خطيرة هذه قضية خطيرة جدا يعني حينما ننظر فيها لا تستقل منها لأن مفاد ولازم قولهم بأن, بأن الشرع لا يؤخذ من لأن لازم لأن لازم قولهم بأن العلم لا يؤخذ إلا من الخبر المتواتر من كتاب أو من سنة لازم هذا القول رد ثلثي الشرع كلما جئتهم بأثر قالوا هذا خبر أحد فهذا أمر خطير ما يزيد عن ثلثي الشرع إنما جاء بخبر الأحاد فحينما يتجرأ هؤلاء على رب أخبار الأحاد بدعوى أنها تفيد الظن والظن لا يعمل به لا عملا ولا علما فهذا يترتب عليه مفاسد عظيمة كثير من أحكام الشرع باب الاعتقال في الأسماء في الصفات، في الصلاة في, في الحدود هذا هدم لدين الله تبارك وتعالى، لذلك هؤلاء من المخالفين لأهل السنة خاصة في باب الاعتقاد في باب الاعتقاد كلما عاجزوا عن الرد عن الأدلة التي تثبت صفات الله تبارك تعالى مثلا كما ذكرت أختنا الفاضلة كلما عاجزوا عن الرد عن أدلة إثبات الصفات قالوا هذا خبر أحد هذا خبر أحد يمكنون الصفات فتأتيهم بأدلة على إثبات صفات اليد الوجه الساق وغيرها من صفاتها فأسهل رب عندهم يكون هذا خبر أحاد لا يفيد لا علما ولا عملا نعود إلى ما ذكروه من شبهات قالوا أن خبر الأحاد يفيد الظن والظل مذموم في الكتاب والسنة قالوا في حديث خبر اليدين في حديث ذي اليدين حديث, حديث ذي اليدين لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاته من نقص فراجعه ذو اليدين وذو اليدين هذا واحد فماذا كان رد النبي السلم قالوا أن النبي هنا لم يأخذ بخبر الواحد إنما قال لأصحابه حقا ما قال ذو اليدين قال وجد من ذلك أن خبر الواحد لو كان يفيد العلم محتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستيقن من قوله بل رجع إلى أصحابه فقال أحقا ما قاله اليدين وكذلك قالوا عند الصحابة ما يفيد أنهم ردوا خبر الواحد وذلك في حديث الاستئذان لما أخبر أبو موسى عمر بن الخطاب بحديث الاستئذان لم يقبل قوله حتى يأتيه بمن يعضد هذا القول بمن يعضد القول فتوقف عمر في حديث خبر السئزان ثلاثا حتى أتى, أتى أبو موسى الأشعري بمن يعضد قوله وكذلك أيضا في عمر لما جاءه عمر بحديث التيمم لم يقبل خبره لأنه كان قالوا لأنه كان من خبر الواحد إلا غير ذلك وقالوا أيضا أبو بكر توقف في ميراث الجدة لما حدثه به المغيرة إذن هم يتتبعون هذه الأدلة التي هي من الشبهات والتي هي يعني كحال الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله أي تحريفه نحتاج في الرد على هؤلاء أن نقول أولا أنتم تقولون أن خبر الواحد يفيد الظن وقلتم أن الظن مذموم في الكتاب والسنة قلتم أن الظن يفيد أن الظن مذموم في الكتاب والسنة نقول حينما نتتبع استعمالات كلمة الظن في الكتاب والسنة نراها أنها لم تأتي قط بمعنى واحد إنما من عظيم الشرع ومن بلاغة اللغة أن الكلمة الواحدة قد تأتي بأفضل من معنى كما يقول في الاضداد كلمة تأتي بمعنيين كلاهما ضد الآخر وهذا من سعة القرآن من بلاغة اللغة فكلمة الظن قد تأتي بمعنى الشك كقوله, كقوله إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين فجاء الظن في مقابلة اليقين فهنا يفيد معنى الشك وقد تأتي كلمة الظن بمعنى التهمة وظلنتم ظن السوء وقد تأتي بمعنى الفسبان إنه ظن اللي يحور وقد تأتي بمعنى اليقين وقد تأتي بمعنى اليقين وهذا في مواضع عديدة بارك الله فيك هك قوله كقوله تعالى حاكيا عن حال المؤمن إني ظلنت أني ملاق حسارية ظلنت أن أي تيقنت كنت على يقين إذا كلمة الظن لما تعددت استعمالتها فليس للمخالف أن يحملني على معنى واحد فهذا من الظلم وهذا من الإجحاف فالكلمة إذا تعددت معانيها لم يكن المخالف أن يحج راسعاً ويقول أن الظن لم يذكر إلا مذموماً لا الظن تعددت استعمالاته. فمعنى فكلمة الظن قد يحمل قد تستعمل بمعنى الظن الراجح الذي يفيد العلم وهذا هو مقصود المحدثين حينما يقول آل الحديث خبر الآحاد يفيد الظن ليس معناها الشك نما بمعناها الظن الراجح. فثاركم بين هذا الظن الراجح الذي هو إدراك أحد الطرفين وبين معنى الظن الذي يفيد الشك بمعنى إيه؟ بمعنى زايد من الناس قد يظن في شيء ويكون الظن في حقه والترض بين أمرين وعمر من الناس قد يظن ويكون الظن في حقه غلبة الظن وكيف نعرف التفريق من السياق من السياق لذلك الرجل يقول إنها بعض الظن اسم يقول بعض الظن اسم ليس كل الظن اسما بل منه ما يكون حقا اللي هو غلبة الظن ومنه ما يكون التردد المذموم إذا فالظن الذي ورد مذموما في الكتاب وفي السنة هو الظن الذي يقوم على الشك واتباع المحتمل من الأمور وليس الظن المحمود الذي هو غالب الظن وكما ذكرنا أن التفريف, التفريف يكون في السياق فالسياق والسباق واللحاق من المقيدات عندنا السباق السباق أول العبارة السياق وسطها اللحق آخرها نعم أما ما به من حديث ذي يدي نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاته من نقص وعواده ذو اليدين هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما توقف في قول ذو اليدين وراجع, وراجع أصحابه, أصحابه لم يكن هذا تجريبا لذو اليدين ولكن إنما أراد الاستيثاق لأن الأمر جلل هذه صلاة يصلي خلف سلم عدد ليس بالقليل فهو لا يكذب ذي اليدين صلى الله عليه وسلم إنما هو لا يكذب ذي اليدين إنما صلى الله عليه وسلم أراد الاستيثاق والتأكد أن قوله صحيحا وهذا الرد الذي هو ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاستيثاق والتثبت لأن الأمر أمر شرع أمر دين أمر صلاة عماد الدين هو هو يقال فيما استدل به من آثار الصحابة أو بكر حينما يرد خبر واحد ليس رد لذات الخبر إنما أرد الاستئثار لأن بعمل أو بكر تعمل الأمة هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين إذا أفت بشيء فالأمر ليس سهلا ليس خطيرا ليس هذا من أحد الناس يقول قولا فيندثر بل هذا إمام في الناس يقول قولا فيسير في الأمصار ما بلغ الليل والنهار وكذلك يقال في عمر أنه أيضا لما رد أبا موسى ليس تهمة للرجل إنما من باب الاستفاق وإلا فحينما تقرأ في السنة أن هؤلاء الله عنهم كعمر بكر هم أنفسهم قد قابلوا خبر الواحد في أكثر من موضعا في قصة الطاعون كما ذكرنا ألم يقبل عمر خبر الواحد هو عبد الرحمن بن عوف في خبر الطاعون في قصة الطاعون عمر نفسه كان له صاحب وكانوا يتناولون في النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعمل يوما وينزل يصف العلم يوما أي عمر رضي الله عنه وصاحبه يعمل يوما وينزل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الحديث فالذي ينزل يوما لطلب الحديث يعود فيخبر صاحبه وكان عمر يقبل خبر الواحد وكذلك أبو بكر الصديق قبل خبر قبل المغيرة في ميراف الجدة وأيضا في أثر ابن عباس أن عمر كما ذكرنا في قصة الطعون لما خرج إلى الشام ووقع الطعون في بلاد الشام جاءه عمر وكان متغيبا فعاد إختلف المهيرو الأنصار هل ندخل إلى بلاد الشام وفيها ما فيها من الطاعون أم هل إذا دخلنا هل إذا دخلنا مثلا نقول قد يعني وقعنا في المهلكة وهل إذا لم لم ندخل نقول قد هرأ قد يعني هربنا من قدر الله ويكون هذا ثرار من قدر الله فعاد اختلف الناس فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان كما ذكرنا متغيبا فلما جاء قال إن عندي في هذا علما ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه فهنا حمد عمر ربه عز وجل ثم انصرف. فهذا خبر أخذ به عمر وكان من خبر الأحاد وأخذ بخبر عبد الرحمن ابن عوف ويؤيد ذلك أيضا نوقة صحة في أثر الذي استدل به المخالف في أثر أبي موسى خبر الاستئزان لما رد عمر أبي موسى حتى يأتيه بمن يعضل قوله أن عمر نفسه قال لأبي موسى إني لم أتهمك ولكن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد قال فخشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن استثبت وهذا الأثر عند مسلم كما ذكرنا أن المخالفين يقولون ما لهم ويخب ويخدؤون ما عليهم وأهل العلم والإنصاف يقولون ما لهم وما عليهم فهذا الأثر عند مسلم أن عمر لما رد أبا موسى في أول مرة في قبل السيدان حتى يأتيه بمن يعدد قوله فهنا قال له يا أبا موسى إني لم أرد تهمة لك ولكن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد فخشيت أن يتقول الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وايضًا صح عن عمر صح عن علي بن ابي طالب انه قبل خبر المقداد في قصة المذي تعلمون أن عليا زوج بنت النبي صلى كان رجلا مثاء فاستحى أن يسال النبي صلى الله عليه وسلم فارسل المقداد ليساله عن قضيه المذي وهنا قبل علي خبر المقداد لما حدثه ان سلم يأمره بغسل ما اصابه من المذي إذن يتحصل بما صبر، يتحصل بما صبر، أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أي الصحابة علم ينقل عنهم الآثار، فكانوا يتشددون في ذلك من بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقول أن مراجعة الصحابي للخبر الواحد تأويله على أوجه نقول ما الأخرى مراجعة الصحابي لخضر الواحد تأويله على أوجه الوجه الأول الذي ذكرناه وهو الرغبة في الاستثاق والتثبت حفظا للسنة كما ذكرنا الأمر الثاني وهذا أيضا ليس عندكم فاكتبوه أن الصحابي قد يتعارض عنده خبر هذا هذا الخبر الخبر واحد مع حديث آخر بمعنى إيه بمعنى مثلا الصحابي يأتي خبر من أخبار من أخبار الأحد فيكون عنده أثر آخر ظاهره التعارض فيرد خبر الواحد ليس لأنه من منهجه رد خبر الواحد وإنما يرده لأن, لأن عنده خبر آخر يكون ظاهر التعارض كلام مش واضح نعطي مثال عائشة رضي الله عنه عندها آية من كتاب الله وهي آية في كتاب الله عز جل وأن لا تزر وزر, وزر أخر وأن لا تزر وزر, وزر ثم تسمع حديث ابن عمر المرفوع إن الميت يعذب ببكاء أهله فهنا عندها آية متواترة آية من كتاب الله عز وجل ثم يأتي ما ظاهره التعارض في خبر آحاذ في حديث ابن عمر الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت عذب ببكاء أهلي فهنا نقول مثلا هل عائشة حينما ترد هذا الخبر هل لأنها لا تقبل خبر واحد بالكلية وهذا منهج لها بالطبع إنما ترده لأنها عندها آية من كتاب الله عز وجل ألا تازل وزر وزر أخرى قد توهم الراوي والوهم قد يرد على الأحاد قد يرد على الأحاد في مقابلة آية من كتاب الله عز وجل فتخشى أن يكون الراوي قد وهم أو نسي شيئا مثلا فتقدم عليه الآية إذا هذا مثال لفعل الصاحب في رب قبل الآحاد ليس لأن هذا منهجا عندهم لا وإنما لأنه قد ظهر في فهمهم ما يتعارض مع هذا الخبر. مثال آخر مثلا قول عمر في مزألة المطلقة التي أنها لا سكن له ولا نفقة جاء في حديث فاطمة بن قايس أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمطلقة ثلاثة لا سكن ولا نفقة عندنا حديث فاطمة بن قايس وهي صاحبة القصة وهي بما بمرات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمطلقة ثلاثة ثلاثة لا نفقة ولا سكن فهنا عند عمر آية وسنة أن المطلقة لها أن تتمتع بالمعروف فلما أغبرته فاطمة بهذا الحديث ماذا قال عمر؟ قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول مرأة لا ندري أحفظت أم نسيت لذلك يقول أبو الوليد الباجي قال ظن عمر أنها سأت الضبط بمعنى, إيه؟ بمعنى هل عمر حينما يعارض في حديث فاطمة؟ هل لأن هذا منهجا عنده في رد خبر الأحاد لا إنما هو ظن أن هذا الأثر لو خبر الأحاد لفاطمة هذا يعارضه آية في كتاب الله وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لذا هو لم يقل مثلا لنترك كتاب ربنا وسنة نبينا لخبر أحاد هل قال ذلك لا إنما يغرب على ظنه أنها قد وهمت لأنها تروي ما ظاهره ما يعارض الظاهر الكتاب والسنة، فهي هذه العلة التي ذكره وإلا كما ذكرنا، فأمر يقبل خبر الواحد كما في حديث الطعون. ثم نقول أيضا يعني الذين يقولون أن الصحابة لم يقبلوا الواحد، لو تنزلنا أن عمر لم يقبل خبر أبي موسى في سلالة أو خبر واحد. حتى يأتيه براون معه حتى يكون اثنين فهل الاثنان يخرج بالخبر من حد الأحد للتواطف نول ثاني يعني يقولون أن الصحابة لا يكونوا خبر الواحد لأن عمر لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري فهل لما أتى أبو موسى بمن يعبد قوله فهل الاثنان ينقلوا الخبر من حد التواط... من حد الأحد إلى أن يكون متوترا بالطبع لا بالطبع لا لذلك فهذا كلام كما ذكرنا عارٍ عن الصحة فالذي عليه عمل الصحابة قبول خبر الواحد وهم إذا يردون ذلك إما للتثبت والاستساق وإما أنه قد يتعرض عندهم في الظاهر سنة ثابتة من طريق آخر أو آية من كتاب الله تبارك وتعالى يؤيد ما سمع. أن المخالفين ظنوا أن تقسيم الخبر إلى أحد متواتر أحاد ومتواتر هذا من حيث الصحة من حيث القبول والرد وهذا فهم خاطئ بمعنى تقسيم العلماء للخبر إلى أحد ومتواتر هذا ليس من حيث القبول والرد ليس من حيث القبول والرد تقسيم الخبر إلى أحاد ومتواتر ليس له علاقة بمسألة القبول أو الرد لذلك ترى مثلا في كتب أهل الحديث يقولون تقسيم الحديث من حيث السند ينقسم إلى أحد متواتر وتقسيم الحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى صحيح مثل وحسن وضعيف نقول تاني يعني لا يحسبنا أحداً أن تقسيم الخبر إلى أحد متواتر هذا لا علاقة بالقبول أو الرد لا هذا من حيث عدد النقل للخبر وإلا فتقسيم الخبر عند أهل الحديث له تقسيما يقولون ينقسم الحديث أو الخبر من حيث السند أي من حيث صوله إلينا إلى أحد متوتر ثم يقولون ونقسم الحديث من حيث القبول أو الرد إلى صحيح وحسن وضعيف فلا علاقة بين تقسيم الخبر إلى خبر واحد من حيث القبول أو الرد وإلا فالآحاد والمتواتف كلاهما حجة مع اختلاف درجة النقر نبدأ الآن مع القاعدة الأولى وهذا هو مقصود بحثنا البيان الأسيس في, في قواعد علم الحديث مع القاعدة الأولى إذن الله تبارك تعالى وهي القاعدة التي كانت يعني هي سببا في المقدمة التي ذكرناها في المحاضرات السابقة. القاعدة تقول خبر الآحاد حجة في الاعتقاد. خبر الآحاد حجة في الاعتقاد. وهذه القاعدة هي أصل فارق بين أهل السنة وأهل البرع. الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد. علما وعملا علما وعبنا فأهل السنة جلف الأهل البذع على الاحتجاج بخبر الأحادي ووجوب العمل به إذا صح سنده إذا كان في الاعتقاد أو في الفروع في المسائل العلمية أو في المسائل العملية أو في المسائل العملية هنا نرى المخالفين من الجهمية والماترودية والمعتزلة وجمهور المتكلمة الرافض الأشاعر الخوارج كل هؤلاء في جعبة واحدة معتزلة خوارج، رافض متكلمين قدرية جهمية هؤلاء في جعبة أشاعرة هؤلاء في جعبة واحدة قالوا بعدم حدية خبر الأحد في باب الاعتقاد فقالوا لا نسلم لاعتقاد إلا إذا أتى في خبر متورد إما في القرآن أو في سنة متوطرة. هذه هذا كلام خطير. هذا كلام خطير. هذا اتخذوه مدخلا وتكئ لرد ما شاء من الآثار في باب الاعتقاد. كلما جاءتهم صفة ما من صفات الله لا توافق أهوائهم قالوا هذا خبر مو... هذا خبر أحد. هذا خبر أحد، فهذا هدم لدين اللي طورته هذا كما ذكرنا أن يعني عدوا لنا كم سنة ثبتت في خبر بخبر المتعارف، جل الشرع ثبت بالأحد، فهذا أمر خطير حينما يفرقون في مسألة الأحد خبر الأحد بين العمليات وبين العلميات، العمليات اللي هي الفروع، العلميات اللي هي العقائد. وهذا التقسيم تقسيم بدعي تقسيم الدين إلى أصل وفرع إلى اللب والقشور إلى العلميات والعمليات إلى العقائد والفروع قالوا فلا نقبل في باب الأصول باب الاعتقاد إلا ما كان متواترا إما من سنة أو من خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يرد أحاديث الصفات أحاديث الرؤية فكل مسألة عقادية لا توافق أهوائهم قالوا هذا خبر أحي هذا خبر أحي لذلك يقول بياقول وهو ينقل عن الجب عن الجب... الجبائي المعتزلي يقول قال وقد قال مع بعض قال وقد قال بعض ما لا ما لا يعتد بقوله خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا يعني السرخاسي ينقل عن عن الرأس المعتزلة هو الجباء المعتزل بيقول السرخصي وقد قال بعض ما من لا يعتد بقوله جعل هذا لا يعتد بقوله قال أي المعتزل خبر الواحد لا يكون حجة في الدين أصلا وهذا كما ذكرنا يعني من الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين أهل بدعة المارقة أما إذا أردنا أن نستطبق في أدلة أهل السنة كيف نقلوه أحد وهم يقولوا اعتقاد هو من مسائل الاعتقاد وهل يشترط حتى وهل يشترط في نقل المعتقد أمر العقد أن يكون بنقل المتواتر من اشترط ذلك ألم يقبل التابعون وتابعيهم والقول المفضلة آثار الأحد آثار الاعتقاد وقد كان وقد قالت بنقل الأحد هذا هذا القول الذي هو اشتراط تواتر خبر الاعتقاد هذا أصله وأساسه في أناس عاجز عن قبول الأسماء والصفات وأحاديث الرؤية وأحاديث الحوض كانوا خلفون آل السنة لذلك لم عجزوا عن رب هذه الأدلة، لجأوا إلى هذا الأمر. وقالوا، وقالوا أن هذا من نقل الأحد. لا يشترط أن يقول الأمر العقدي منقول بنقل التواتر، بل نقل، بل جاء بالتواتر و جاء بنقل الأحد، وجاء بنقل الأحد. فإن قيل مثلاً ألم يقول أن يسلم خبر الاعتقاد أمام كثرة من الناس؟ نقول ألم يقول أن يسلم خبر النية نما عمل بنيات وهذا رأس وهذا أصل أصول الدين حديث إنما عمل بالنيات هذا من أصول الدين من الذي نقله من الصحابة؟ أخذت هذا الحديث بلغظه لئلا يقال أنه نقل بالمعنى حديث نوع بنيات بلغظه لم ينقله إلا عمر لم ينقله إلا وهذا يعني ينقله أن هذا, الدين نصف أن هذا الحديث نصف الدين لا يبعد لا يبعد وقد نقله عمر فقط وسلم قاله على المنبر لا يبعد أن يكون الأمر من أمور الاعتقاد ولم تصل إلى حد التواطر لم تصل إلى حد التواطر لكنها صحت وعليها الإجماع على قبولها الله جل يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين انظروا إلى هذا الأصر إلى هذا الأصر كم وجها للدلالة نخرج من, هذا من هذه الآية على حجية خبر الأحد في باب الاعتقاد ها نعم يحيى بن سعيد عن محمد بن عن علقمة عن عمر نعم ثم انتشر بعد ذلك بعد يحيى بن سعيد انتشر منقول انظروا هذه الآية ها كم وجها من أوجه الدلالة نخرجها من هذه الآية على حجية خبر الاحاد في باب الاعتقاد نعم ما تطرى إلا بعد يحيى الأنصار جزاكم الله خيرا نقول ها نفرى يدل على القلة، لا نفر لا يدل على القلة، لا نفر لا يدل على القلة، حينما يقول نفرى المسلمون، لا لا لا، هذا فعل لا يدل على القلة، ها. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرى من كل فرقة منهم نعم الطائفة، هذا النجم الأول، لأن الطائفة ما يكون واحدا فصاعدا. يصح أن يقال على الواحد طائفا هذا الواجه الأول ليتفقه في الدين آج محمد أنت خطا من المذكرة أو لم تكن نعم الدين ليتفقه في الدين اسم جنس محل بالألف ولم يفيد العموم عموم في مسألة الدين ما كان من أمور الاعتقاد ما كان من أمور الطهارة الفقه الأصول الفروع العلم العمل العلميات والعملية لان كلمة الدي ليتفقهها في الدين اسم جنس يعم يفيد العموم كل مسائل الدين فهنا فهنا الله جل أمر ب أن أحد الناس ولو كان واحدا أن يذهب فيتعلم ثم يعود إلى قومه لينذرهم فلما يقول طائفة هذا تنطبق على الواحد ثم يقول ليتفقوا في الدين فلا يفرق بين عقيدة وما بين عمليات كالصلاة والصيام والحج إنما أمر بالتفقه في الدين والدين اسم الانسي عم ذلك أيضا وجد دلس ثالث من هذه الآية قوم قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ها هنا جعل الحجة تقوم بخبر الواحد جعل الحجة تقوم بخبر الواحد وهذه الحجة قد تكون في الاعتقاد وقد تكون في المسائل العملية قد تكون في العلمية أو العملية في الأصول أو الفروع، في الاعتقاد أو في غيرها لأنه قال لينذر قومهم فإن لم يكن قوله حجة لما قام به الانذار. لو لم يكن قول هذا الواحد حج عليهم لما قام به الإنذار نعم هذه يعني أكثر من وجه في ذلك لذلك الإمام البخاري من فقهه في صحيحه استدل الإمام البخاري بهذه الآية في صحيحه لأنه ضمنها في ترجمة أول باب من أبواب خبر الأحد حيث قال ويسمى الرجل طائفه لقول تعالى وإن من المؤمن اقتتلوا أيضا من أدلة أن خبر الواحد يكون حجه ولو في الاعتقاد قوله تعالى يا أيها الذين إن جاءكم فاسكم بنبأ فتبينوا ان جاءكم فاسكم بنبأ فتبينوا هنا الـ الـ الكلام عن هذه من وجهين نركز على بعض يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هنا الله جل أمر بالتبين والتثبت لما لأن هذا قد يكون فاسقا لأن ترتيب الحكم على وصف الوصف المناسب يشغر بالعلية نول ثاني نول ثاني لما أمر الله بالتبين من هذا الخبر هل لأنه أحد أم لأنه قد يكون فاسقا ها يا أيها الذين امنوا إن جاءكم هل قال إن جاءكم أحد فتبينوا هل الآية كذا إذا جاءكم أحد من الناس بخبر فتبينوا لا إنما قال إن جاءكم فاسق بنرى هل يقبل خبره لا بل نتبين فالقاعدة تقول ترتيب الحكم قاعدة تقول ترتيب الحكم على وصف مناسب يشعر بالعلية بمعنى أن الحكم هو التبين الوصف مناسب الفصل يشهد بالعلية أي العل من التبين ليس لأنه أحد إنما لأنه فاسل إذ لو كان عدلا بالمفهوم لما أمرنا بالتبين من قوله فلو كان المنع من قبول خبر الواحد كونه أحد لم يكن لهذا التعليل فأيدة لو, لو, لو, لو كان المنع من قبول خبر الواحد أنه أحد لم يكن لهذا التعليل فأيدة لم يكن لهذا التعليل فأيدة الأمر الثاني في الكلام على هذه الآية نقول أن الأمر أن هذا الأمر ضل على أن العدل إذا جاء بخبر لا نتبين ولا نتسبت وهذا يسمى يا يماعة بيسمى دليل خطاب دليل الخطاب إذ لو كان العدل والفاسق سواء لم يكن لتخصيص الفاسق فائدة لو كان كلهما سواء في الحكم لم يكن لتخصيص الفاسق فإذا في هذه الآية أطلنا عليكم إن شاء الله لنقم المرة القادمة في دليل ثالث وما كنا معظمين حتى نبعث رسوله مع سائل الأذلة وإن شاء الله غدا في نفس الموعد مع تكملة تفسير صورة النساء تكملة تفسير صورة النساء هذا الله أعلى وأعلم رد العلم إليه أسلام صلى الله النبي وسلم وهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اخذ لنا ذنبانا أولا وأخرة وكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة فرض عن الأنصار والمهاجرة السلام عليكم رحمة الله وبركاته